Book 2 46. 46. 46. In de discotheek. In de discotheek. In de discotheek. In de discotheek. In هل هذا المكان غير محجوز؟ هل هذا المكان غير محجوز؟ هل تسمح لي أن أجلس بجوارك؟ هل تسمح لي أن أجلس بجاورك؟ خراج بكل سرور بكل سرور <تصفيق> كيف وجدت الموسيقى, كيف وجدت الموسيقى؟ <تصفيق> عالية قليلاً عالية قليلا <تصفيق> لكن الفرقه تعزف جيدا جيد جداً. Komt u vaker hier? Hal ta ti miraren illa huna. ti mararen illa Nee, dit is de eerste keer. La vialmaratul ola. La di hiya el Marel oula. Ik ben hier nog nooit geweest. La ma kuna men kabel abadan. لم أكن هنا من قبل أبدا دانست او؟ هل تريد أن ترقص؟ هل تريد أن ترقص؟ لاتر مسحين ممكن لاحقا ممكن لاحقا إك كان نيت زوغود دانسن لا أستطيع أن أرقص جيدا لا استطيع ان ارقص جيدا هذا سهل جدا هذا سهل جدا انا اريك انا اريك كير nee, في المره القادمه لا الأفضل في مرة أخرى. بعتوا على إمرأة. هل تنتظر أحداً؟ هل تنتظر أحد؟ نعم، أنتظر صديقي. نعم، أنتظر صديقي. ها هو يأتي هناك بالخلف. ها هو يأتي هناك بالخلف،